ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا مما كانوا ليقمنوا الا ان يشاء الله ولكن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 ربك مَا كَانَ فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْرَا إِلَيْهِ أَفْكِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ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 فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنكِرين وَتَْمَثَّلْ كَلِمَاتِ رَبِّكَ صِدقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 سبحانه وهو اعلم بالمؤمنين فكونوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين